Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila misfahu aw yunqas minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إلى ربه سبيلا إن Rabbك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وقائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من